ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنه وديه مسلمه الى اهله وديه مسلمه الى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنه وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْفَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فمن فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ثوبة من الله اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عليما حكيما وما ينبغي لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا أن يقع ذلك منه على وجه الخطأ ومن قتل مؤمنا على وجه الخطأ فعليه عتق نفس مملوشة مؤمنه كفارة عن فعله وعلى قرابه القاتل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 فإن لم يجد من يعتقه أو لا يستطيع أن يدفع ثمنه فعليه صيام شهرين متصلين بلا انقضاء لا يفطر فيهما ليتوب الله عليه مما فعل وكان الله عليما لأعمال عباده ونياتهم حكيما في تشريعه وتدويره فسبحان الله العظيم ربنا جل جلاله قد جعل الشريعة مناسبة لكل زمان ومكان ولا يصلح لعبد الله في أرض الله إلا شرع الله سبحانه وتعالى ثم قال تعالى وَمَن يقتل مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا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 وطرده من رحمته واعد له عذابا عظيما لاقترافه هذا الذنب الكبير القتل ايها الاخوه خطير جدا ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى جعل عقوبته غايه في الشده لأن القاتل يعتدي على البشرية ويعتدي على حق الله تعالى فاستوجب له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 كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله إذا خرجتم من الجهاد في سبيل الله فتثبتوا في أمر من تقاتلون ولا تقولوا لمن أظهر لكم ما يدل على إسلامه لست مؤمنا وإنما حمرك على إظهار الإسلام الخوف على دمك ومالك فتقتلوه تطلبون بقتله متاع الدنيا الزهيد كالغنيمة منها فعند الله مغانم كثيرة وهي خير وأعظم من هذا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 هذه الايه ايها الاخوه ايه عظيمه وفيها حث المؤمنين على التبين والتثبت وان لا يتعجلوا وكذلك لا يتعجل الإنسان لاجل نصيبه يصيب متاع من متاع الدنيا وهذه الدنيا سميت متاع لانه وقت محدد يتمتع به الانسان ثم يذهب أما الاخره فهي نعيم اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقول لمن القى اليكم السلام وهذا السلام كلمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلمه عظيمه لها معاني عظيمه ولذلك المؤمن يقال له هذا لانه سالم من الخزي بسبب ايمانه وسمي المؤمن مؤمنا لانه يامن بايمانه فالذي يأتي يظهر لنا الاسلام قبلنا إسلامه بالظاهر، أما السراء فربنا يتولاها فقال تعالى: ولا تقول من القى اليكم السلام لست مؤمنا تبثون عرض الحياه الدنيا. الإنسان قد يتعجل في أمر حطام الدنيا الفاني. فربنا رغب بالعمل الآخر قائلا: فعند الله مغانم كثيرة. المغانم الكثيرة. عند الله ولذا كل معصيه تعرض لك تذكر قوي الله فعند الله مغانم كثيره في الاخره في هذا الموطن الذي يبقى بخلاف هذه الدنيا التي تذهب كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم ربنا جل جلاله يذكرنا بنعمه علينا قال فتبين ان الله كان بما تعملون خبيرا من فوائد الآيات جاء القرآن الكريم معظما حرمة نفس المؤمن وناهيا عن انتهاكها ومرتبا على ذلك شد العقوبات وهذا بالأبواب العلم التي ينبغي بثها في زمن كثر فيه القتل وكثر فيه التساهل كثر فيه التساهل في دماء المسلمين من عقيدة أهل السنة والجماعة أن المؤمنة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 فعلى الإنسان أن يتحرى في جميع أموره نسأل الله أن يعصم دماء المسلمين في كل زمان وفي كل مكان اللهم ارحمنا وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا ممن أحياها فكأنما احيا الناس جميعا هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد